وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِنْهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ مِمَّ لُغِي رُبِّهِ فَأَغْرَنَ بَنِيهِمُ الْعَدَا سوف ينذئهم الله بِمَا كانوا يصنعون يا أمن يُبَيِّنُ لَكُم كَثِيرًا مِّمَّا Mima kunتم Tukfun Min الكتاب ويعفو عن Kisir Qad وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم النور بإذنه في ابنه من الظلم là còn gì cảm là đi con lu in nó mong ra قل فما ان يمكم من الله شيء ان اراد ان يهلك قريما وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا يَخُلُّكُ مَا